بسم الله الرحمن الرحيم همين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا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 رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين أغش الناس هذا عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب إن Panie Przewodniczący, Panie وَقَدْ Panie Komisarzu! مُبِينٌ Komisarzu! Panie كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبقيش البطشة الكبرى إنما متقون.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 تعالوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هؤلاء قوم قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَاسْرِبِ ليلا لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وترك البحر الْبَحْرَ وَهَوَا إِنَّكُمْ جُنْدٌ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كيان ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بل عليهم السماء والأرض وما كانوا بل ولقد بل بني إسرائيل من العذاب بل من فرعون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 إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الاولى وما نحن بمنشري فأتوا فأتوا بآبائنا صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 يوم الفصل ميقاعتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغليه في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سماء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق وعسه من عذاب الحميم دق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا لِهُ تَنكُرُ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي في أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ فِي جنات وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم